إنما أُوتيته على علم من عِندي أو يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم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 ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فصسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَّا لا خسف بنا ويك أنبولا يسمح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنات فله خير منها